سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم رحمن الرحيم الله تلانمه قل يا أيها الكافرون لا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 Wala entum abidun maa aqbud Lekum deenukum waliyadeen He He kafir a mi ebadat kurina, Jadir ebadat tumra koru. Natumra tarebadat koru, jade ebadat amikuri. Ebu amikokunu tadir ebadat kurbuna, jade tumra ebadat koru. Natumra kokunu tarebadat kurbe, jade ebadat Amikuri. E dilen mutek onu mistrzon szamp of noi. Ote, tomade pot, tomade chuny, a amar pot, amar chuny.